بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله عليه وسلم الله على اله صحبيا وعلاه بعد فهذا هو الدرس الأول من كتاب الجنة الثاني في حراف المعاني صنعه الحسن بن قاسم النورادي وهذا الكتاب مرهع نقل عنه صاحب الوان الصفحات إلا أنه لم يكن يحيل لم من إليه بشيء والكتاب يعتبر مرجعا جامعا في بابه وعنوانه هو الداني هو هو الثمر المقتطف الناضج. ودهني بمعمر قريب في حروه المعاني و حروف على وزن فعل الجمع كثرة وجمع الكثرة ما زا ما جاوز العشرة ما جاوز العشرة أحد فما فوق قال حروف وإذا كان دون العشرة نقول ماذا أحرف إذا كان عشرة فما دونها نقول أحرف على وزن أفعل جمع قلة فإذا كان أكثر من ال عشر فأكثر نقول فيه حروف. هذه هي هذا هو المتعين في فهم. قال في حروف المعاني، يعني أنها في الحرف الذي جاء لمعنى. القسم الثالث من أقسام الكلام العربي. أجزاء الكلام العربي ثلاثة. إيش من الحرف جاء لمعنى؟ قل يعني الكلمة ثلاثة أنواع إسفلنا فعلا أن حرف جاء لمعنى فهذا يعني حرف, حرف الحرف الحرف المعاني يعتبر كلمة في الاسطلاح محمد وهنا مقدمة للدكتور فخر الدين أباوة والأستاذ محمد نديم فاضل مقدمة جميلة سنقرأها بإذن الله سبحانه وتعالى هي ليست من كلام المرادي وإنما للمحققين وعلى الله الرحمن الرحيم تمهيد التمهيد لغة التوطئة تمهيد لغة التوطئة تمهيد قال أحمدك أحمدك اللهم حمد من أخل النيه لوجهك الكريم وصلي وسلم على نبيك المعثبت للناس ورحمة للعالمين وبعد فإن معاني الأدوات معاني الأدوات الأدوات يعني كما ذكر ابن هشام أي اول أول المغني إذا قيل الأدوات إسمال الأفعال القامدة القامدة ايضا ويشمل الحروف قاله ان معاني الادوات علم نشأ في ركاب تفسير القرآن الكريم هذا مبدأ مبدأ تكون علم المعاني علم حروف المعاني بدأ من هنا قال حين كان علماء العربي يفسرون المعاني المختلفه للأداة الواحدة في النصوص القرآنية فمثلا يأخذون حرف الحروف المعاني ويقولون يأتي لكذا ويأتي لكذا ومعناه كذا قال في النصوص ثم شبه هذا العلم شبه معنى توسع عوان التشبيه قال ثم شبه هذا العلم وترى راح تستقل بميدانه الخاص المتميز. متميز قال بالادوات الحروف وما شبهها من الاسماء والافعال والظروف وقد انتثرت اقوال وقد انتثرت. انتثرت وقد أقوال المتقدمين في معاني الادوات بين طيات كتب التفسير يعني في بواطن كتب التفسير وشرح الدواوين. شرح الدعائين الشعرية والمصنفات النحويه واللغوية البلاغية، ثم شعر النحاح بضرورة تصنيف كتب خاصة تضم هذه المعاني تبسط أصولها وبابها شهدها والمذاهب المختلفة فيها، فكان أن فكان أن صدرت ملفات كثيرة في هذا الموضوع. هذا هو، فكان الكلام على حروف المعاني موجود، لكن لم يكن مستقلاً. لم يكن مستقلا وانما أثناء التفسير وشروح الاحاديث وشروح بعض المتون شرح الدوائر الشعريه شرح المصنفات النحويه واللغويه والبلاغيه وايضا شرح بعض القصائد البلاغيه مثل القصيده التي هي قصيدة بانه سعاد شرحها بن هشام شرحا جميلا آه كثير من هذا قال ثم شعر النحابه ضروره تصنيف كتاب مستقل لماذا يعني استقر الكلام استقرت المعرفه بها حروف المعاني أحصرها. حصرها محصوره حصروها بمائه مئة احرف أحرف لا تتعداها وصنف هذه الخمسة بحسب العدد إلى خمسة أقسام الأحادي، ثنائي، ساهم رباعي، الخماسي، ولا يوجد في لغة العرب حرف سداسي. أجل، والأصل في الحروف هي وضعها استعمالها العربي أن توضع. على حرف واحدة أو حرفين، وما عدا ما عدا هذه يعني عندما حمل حمل على الأسماء وحمل على الأسماء المبنية والأفعال الجامده وإلا فالأصل في وضع الحرف ان نستعمل على حرف أو حرفين أصل وضع الاستعمال. ذلك يقول ابن مالك رحمه الله تعالى. الشبه الوضعي في اسمه جئت أنا في متى هنا الشبه الوضعي في اسمه جئتنا. جئت أنا الآن جئت أ المخاطب على حرف واحد و جئت أنا ونا ونا ونا مكون من حرفين نن فهذا هو الشبه الوضعي أشبهت الأسماء الحروف شبه وضعيا اسماء لبنية بعض الأسماء المبنية أشفات الحروف شبه نضعيا في كونها موضوعة على حرفين وعلى حرفين هذا هو الاصر ثم من الحروف ما شبها بالظروف وما شبها بالأسماء المبنية والأفعال الجامعة فكان ثلاثيا أو رباعيا أو خمسيا قال اللامات يعني فكان منها من هذه المؤلفات وعرف فكان عن صدرة المؤلفات كثيرة في هذا الموضوع أشهرها اللامات لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزقاق وهذا يعتبر من أمائل الكتب الذي طبعت والذي صنه فيها لأن أول حرف وقع فيه اللحن هو اللام اول حرف حروف المعاني مع غفيت اللحن هو اللام فكانت أوائل من أوائل التأليفات في حروف المعاني ماذا ألفه العلماء في قضية اللامات قضية اللامات واللامات في لغة العرب كثيرة جدا اللامات في لغة العرب كثيرة ذكر في القلداني ملخصا منها ذكر فيها ملخصا يعني في مجموعة كبيرة ذكر 48 لاما 48 لاما ولكل لام ضابط وموضع تعرف به وهذا على سبيل التلخيص وإلف الزقاقي كتاب المستقل في اللامات والله مصرح. فاللامات التركيز عليها مهم جدا قال اللامات لأبي القاسم عبد الرحمن ابن اسحاق الزقاق الثاني منازل الحروب لأبي الحسن علي بن عيسر الرماني وكتابه اللطيف جدا اللطيف جدا قمع ما يقارب ستين حرف قد تزيد قليلا الرمان وهي أوراق اوراق هي اوراق ما تعرض فيها لشرح كبير و لها مقدمه ذكر لها مقدمه يغلب عليها الطابع الفلسفي يغلب عليها الطابع الفلسفي جدا والله المستعان هذه بالنسبة للمنزل الحروف الرماني قال لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني الثالثة الأزهية في علم الحروف لأبي الحسن علي بن محمد الهروي بالنسبة لكتاب اللامات الطبيعه في دمشق عام 1969 وستين سمية قريه. فالنسوة لمنزل الحروف طبيعة في بغداد عام ١٨٩ وطبيعة ايضا في لاهور سنة ١٢٢٣ قال أولي علي بن هضار بن جل عشر أنه شرح عليه إذا قد شرح لأنه مختصر مختصر تقريبا خمس صفحات انا الذي وقفت عليه خمس صفحات أو خمس أوراق فقط هذا ثم راح قرأته يا اخي قال هذا بنفس الوزن الحروف. هي 71 قال أزهية أيضا طبعه في دمشق عام واحد وسبعين تسعمية. قال الفقيه ميلادي قال معاني الحروف لعبد القليل بن هيروز الغزنوي معاني الحروف وهذا أشاروا إليه إشارة ولم يذكروا عن طبيعته الشيء قال رص المباني في حروف المعاني رص المباني في حروف المعاني لي أحمد بن عبد النور المالقي قال حققه الأستاذ أحمد في بحلب ولما ينشر بل قد نشر بل قد نشر وطبعت هدار القلم طبعت هدار القلم وقد طبع طبعات أنا حصلت على الطبعة الثانية حصلت على الطبعة الثانية واشتريت الطبعة الثانية منها النسبة لرص النباة في المعاني هذا قال ولما يطبع الصحيح أنه ولما ينشر يعلق على هذا وقال قد نشر نشرت في دار القلم دار القلم دمشق بيروت قال الا الجنى الداني في حروف المعاني لبدر الدين الحسن بن قاسم الوردي وهذا الذي تكفل بإخراجه وختان قبا محمد نظيف فاضل الأستاذ الخطيه الدكتور هدين الاستاذ محمد نديم وهما من أول من طبع هذا الكتاب وإلى الآن والكتاب بعدهما يصور تصوير يصور تصوير على التحقيق الذي أبداه عليه ويذكرون عليها الطبعة الثانية الطبعة الأولى كذا والله نستطيع وهو مصور تصوير يصورون نفس الطاعه قال هذا لبدر الدين الحسن بن قاسم المرادي هو هذا الثالث معاني ادوات الحروف للمقيم الجوزيه معاني ادوات الحروف طيب هذا ايضا معاني ادوات الحروف قد لأن الطبع في أبا وفي عن جلدات وليس يعني المقصود به بن القيم الإمام وإنما ولده ولده فهو لأحد أولاده وليس له والله نستعان له أيضا شرح للألفية ولد بن القيم له شرح للألفية نهايه الفيله بن مالك قال مغن لبيب عن كتب الاعاريب مغن لبيب اي العاقل ماخذ من اللب هو العقل عن كتب الاعاريب كتب الاعاريب اي الكتب الذي اهتمت في اعراب القران وقد بلغت اكثر من خمسمائه كتاب كتب وصلنا في اعراب القران بلغت اكثر من خمسمائة كتاب وربما بعضها في مجلدات مثل الدر النصون الدر النصون لاستميل الحلقة هذا طبع في ثمانية عشر مجلدا كثير قال أبونا النبي عن كتب الأعريب فماذا فعل ابن هشام؟ الذين يعني تفسر يعني ماذا أعلم القرآن وتوسعوا توسعا كبيرا حتى خرجوا عن المقصد والصواب فاتى ابن هشام ماذا فعل ابن هشام رحمه الله تعالى أتى واخذ القواعد واخذ التقييد جعل الباب الأول في هي الأدوات سواء الحروف المعاني أو الأفعال الجامدة أو الأسماء الجامدة والمفهوم. كان هذا أول باب والأبواب الأخرى لو يعني في ثمانيه أبواب يعني قسمها على الموضوعات النحوية الحساسة المهمة واستفاد منه خلق من كثير. و هذا هو النبي عن كتب العريض بن هشام عبد الله بن يسوع الانصاري وكتاب المغني هو اول كتاب اول كتاب نشر من كتب حروف المعاني اول كتاب نشر لذلك يعني تجد الناس يعني ربما يعني يعني يرجعون مثلا يقولون الاصل في المؤلفات في علم الحروف انما هو المغني هو المغني قد نقل من الغنى الداني صفحات احيانا تمر صفحه صفحات ثلاث ثلاث صفحات بالنص من الغنى الداني ولله العجيب ابن هشام رحمه الله تعالى مع جلالته احال لكثير من العلماء كثير من العلماء نسب إليهم ما نقله عنهم وأما الثاني فلا يذكره. نقل عنه بلا ذكر مع تطابق بعض الصفحات تجد الصفحة من أولها إلى آخرها يعني نصا حرفيا أحيان صفحة أحيان صفحتين أحيان ثلاث، وأحيان تتجازي الأربع في مولى النبي في الباب الأول قال ويبدو أن أول كتاب جامع هذا تاريخيا قال في هذا الموضوع كان على يد محمد بن جعفر التميم القيرواني المعروف القزاز قال القطفية في سنة 61-300 أمره أمر معد أبو تميم المدعو العز الفاطمي المتولي على الفريقية عسلوق بن حسن الدنهاجي العامل أن يأمر القزاز النحوي هذا بأن يؤلف كتابا يجمع فيه شائر الحروف التي ذكر النحويون أن الكلام, أن الكلام كله السن وفعل جاء لمعنى وأن يقصد في تاليفه إلى شرح الحرف الذي جاء لمعنى وأن يجري ما ألفه من ذلك على حروف المعجم فسارع لما أمر به وجمع المفرق من الكتب في الكتب من هذا المعنى على اقصد السبيل واقرب بما اخذه واضح طريقه فبلغ جملة الكتاب الفرقه إلى إثنى ورفع صورا منها إلى معد فأعجبه ورضيه وقال له اذكر ما يجيء من الكلمات لمشاكلة الصور مشاكلة الصور يعني الكلمات الذي يعيش تشبه الحروف قال في الأمر والنهي وصفه والجاحد والاستفهام التي يدل على المرال بها إعرابها على ما تقدمها وتلاهم القول فقال محمد بن جعفر القزاز ما علمت أن احد سبق إلى تأريم هذا الكتاب ولا اهتدى أحد من أهل هذه الصنعة إلى شقريب البعيد وتسهيل ما خذ جمع المفرق على مثل هذا المنهاج وكان أول ما طبع من هذه المصنفات كتاب النوني ما ذكرت لك وقد استطاع لسبقه في هذا النشر ولما ألف حوله من شروح وتعليقات واستدراكات ولما يتمتع به صاحبه هو ابن هشام من منزلة علمية مرموقة طاغية ولو طاغية لو لا نعبر فيها يعني أن يقول او وانتشرها أحسن لان طغى بمعنى زاد لكن وقل عبادي يقولوا التي هي أحسن لأن طغى تستخدم في الزيادة المذمومه الزيادة المدمر الزيادة المقاوزة للحد الزيادة المقاوزة للحد ولذلك سمي الطاغوت طاغوت مأخذ من هذه المادة لأن الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حد من معبود أو متبوع أو مطاع من معبود هذا في الألوهية أو متبوع هذا في في العلماء أو مطاع هذه الأمراء ما تقرس به العبد الحدد من معبود أو مسبوع أو مطاع والله السهل قال أن يملأ فراغا كبيرا من معاني الأدوات وإشغل الدارسين الحقيين عن الكتب التي تقدمته أو جاءت بعدها في هذا الموضوع فلم يعمل واحد منهم على تغطى سلطان بن هشام قوله فلم يعمل واحد منهم تهيبوا الموضوع على تغطى سلطان بن هشام ايضا تهيبوا يعني قدر ابن هشام وما تمتع بعشرات عشرات من السنوات عشرات من السنوات فالمرقع في, في روح المعاني هو من المغني ولم يفهم الطبع غيره قال بيد أن قراءة نسيرة بكتاب القناة الداني رسمت لنا خطا جديدا في تاريخه من فقد ذكر ابن هشام أن كتابه وفريد نوعه فريد في نوعه اذ كان الوضع في هذا الغرض لم تسمح قريحة بمثاله. مثاله كلام ابن هشام يوه ولم ينسق ناسق على منوالك والصواب أنه قد نسجبا. المراد الذي نقع عنه ابن إيشان وعالف أهم الدارسين أن كتابه نسيق وحده وفريل أصله وفرعه ونحن إذا عرضنا الباب الأول منه بما جاء في القناة الداني رأينا لقاء وواضحا في تقسيم معاني الأدوات الشواهد والمذاهب والتوقيات المحمية والمعنوية والاستراكات التعقيبات وهذا اللقاء لسقاصر على المضمون وإذ ما هو في كثير من المواطن ظاهر في العبارة في السمري الامر الأمر الذي يدعو إلى احتمال أن أحد المؤلفين قد نقل عن الآخر قد نقل من الآخر أو أنهما نقل من وصول واحد ولما تعذر علم علينا الوصول إلى كتاب يثبت الاحتمال الثاني رجعنا إلى الاحتمال الأول وكان دعوه بن هشام المتقدمه تحملنا على الميل. الا ان المراد قد اعتمد في الجمل الثاني على ما جمعه ابن هشام في كتابه علم اغني الا ان منطقه التاريخ لم يسمح بهذا بينهما فوق التاريخ وفاه أحدهما قريب من نفاه الاخر قال وحملنا على الجسم ياسر فابن هشام قد صنف كتابه المغني مرتين اولاهما سنه السبعمائه واربعين ميلاديه والثاني سنه سبعين ستو حمسين ميلادية وقد نكب ابن هشام بالتأليف الأول بكتب له أخرى في طريقه مصر فقدها فلم يكن للمغني بين الناس إلا التأليف الثاني ولما كان المراد قد توفي سنة سبع سبع مية سعى ميلادية فإن نقل ابن هشام عنه أولى بالقزم التحقيق وقد ذكر هذه الحقيقه قول الحقيقي خليها الجانب الثاني في حروف المعاني الشيخ بدر الدين حسن بن قاسم الهرادي وهو ما أخذ المغني لابن ما معنى ما أخذ المغني لابن هشام ما معنى ما أخذ موضع الأخذ أن ابن هشام أخذ منهم قال والقديل بالذكر أن ابن هشام قد ذكره المغني كتبا كثيرة يستقى منها وهو عددا كبيرا من العلماء نقل عنهم وأخذ بأقوالهم ولم يكن للمرادي إقتابه هي الجنداني شر واحدة. أما المرادي فهو بدر الدين هذا لقبه الحسن بن قاسم بن عبد الله بن علي هذا نسبه يرجع نسبه إلى قبيلة مراد من أرض مارب من مراد ثم من قرن يعني قبيلة اسم القرني. وهل وكان موطن رهطه في وفي في القرن السابع. قال في اسشي على ساحل طنطا بالنغرة ثم رحلت جدته ام أبيه زهراء المشفرة بأم قاسم إلى مصر وعرفت فيها بالشيخة وفي مصر ولد الحسن ونسبه إلى لجدته فقيل ابن أم قاسم وقد أخذ العلوم العائل الإسلامية والعلوم العربية عن كثير من الرجال أنهم أبو حيان وشراك الدم الهوري وشمس الدين من لبان وابو زكريا زكري الغماري هذا هو زكريا الغماري هذا المتقدم قال واخذ اخذ المراد ايضا عن ابي عبد الله الطنقي وشرف الله المغيلي المالك وغيرهم برع في النحو والتفسير والفقه والأصول والقراءات والعروض وكان في العربية وأشهر بصراحه ونقاه له كرامات كثيرة وقد تركها آثارا في علم القرآن والعربيه لما ينشر منها شيء ومنها اعراب القرآن هذا له الثاني تشتير القرآن وهو في عشر مجلدات اتى فيه بالفائزة الكثيرة أيضا هذا مذكور ما موجود في أحد الأقطات في وخر المان عليه كتابنا هذا الاشعار الرابع صراحه الاستعاده والاستعاله وكان منه نسخه بخطه المصنف عند المؤلف عند الصيضه وذكران المؤلف وذكره المؤلف في هذا الكتاب الخامس شرح الالفيه والألفية من ضاه شرحها عدد 20 عالما حول 150 شرح وحاشيه على الفيت ابن مالك لعجز من العلماء قال قال عدد المغافير من العلماء منهم المرادي وفي مكتبة الأوقاف بحلب نصف مخطوطة من شرحه قال أسأل سرح التسهيل تسهيل كتاب نحو جامع ارتصال ابن مالك وكان مرادي قد شرحه شرح ضولا وذكره مران في هذا الكتاب السابع شرح القذولية والقذولية مقدمة ومقدمة في النحو تسمى بالقانون وهي في الأصل حقاش على قبل علقها علاقها محمد عيسى بن عبد العيسى القتولي المتوفى السنة السبعة والشتمية ميلاديه ثم أخردها في الكتاب فكانت عشرة المنال لا يفهم حقيقتها إلا البلغاء إلا كبار العلماء البلغاء الثامن شرح لحاجبين النحمية التاسع سرحة حاجبية العروضية الحاجبية العروضية والحاجبية, والحاجبية هذه هي قصيدة من ابن الحاجب في علم العروض اسمها الناصر الجليل في علم الخليل وقشرها المرادي العاشر سرحة الشاطبية والشاطبية قصيدة من القراء السبع نظمها القاسم وهي الشاطبية فيورح قال الصحاطين وتألف سنة تسعة تسعين وخمس مئة وسمى حز الاعماني وجه التهاني وعليه شرح كثيرة احدها المرادي واسمه واسمه شرح باب وقف حمزة وكتايم من هض حاطي هذا الكتاب المصريها الظاهرة تحت رقم خانطعشر وثلاث مئة قراءات قال الجزء قال الجزري وذكر فيه احتمالات اتراه على صح طيب الحادي عشر شرح لله الحصول والحصول كتاب النحو يسمى الحصول الخمسون صنفه ابن معطي صنفه يحيب معطي هذا الذي سبق ابن مالك وكتبه الفية قبله قال ايش المرادي وشرح جميل قد طبع بتحقيق فخر الدين قباوة وقال الثالث عشر سبحانه مفصل وإن نفصل كتاب نحيم مشهور اعتنى بشرحية على الذنب العلماء قال الثالث عن الأداتين يعني الصفحات حول العشر قال قال كرسة أفردها للحديث عن الأداتين كلا ذكروا في الكتاب الرابع عشر معنى لو وهو ورقاته ورده الحديه عن معنى لو وذكره في هذا الكتاب الخامس عشر منظوم حروف المعاني من منظوم شعرية جمع فيها معاني الحروف ثم شرحها بعده كتاب وذكر له كتاب جمل الإعراب منه نصف الطي في ليدن وأخرى في إباتنا هو أبيات من كاملة الضمان ونوع الجمل نختلفها وعليها حواشي للي أحد الشراح منه يسخطيه برلين وحططفي ومن ضوه في الدالة المعجمة والدالة هما لأخر في الضهاد والضاء وشرح الواضحة وليت المراد قال ولبث المراد في مصر يصنف لدرس قيمة مصر العتيق المتوفية العيد يوم عيد الفطر سنة تسعة أربعين وسبعمية ميلادية ودفنة بسر يقوس وعلى وكان المرادي كما راينا قد صاغ منظومه شعريه تضم معاني الحروف وجمعها في كتاب ثم رجع الى هذه المنظومه يشرح ما اجملته من معاني ما في كتاب اخر وكانه ما حس الحروف لم تاخذ مداها في هذين هاتين في هاتين في هاتين الصنيعين فشرع في صنيف كتاب ثالث سماه القرندين حروف المعاني كتابنا هذا وجعله خصرا ما هو السلام قال لانه فصل اكثر ماذا في كتاب الأخرى تقدمت عليه وهو فيما يبدو من اول كتبه التي صنف لانه قد ذكر في القياده عددا من كتبه المتقدمه صريحا او تلميحا وقال وقد بقي هذا الكتاب مخطوطا الى ان نشكر الله لنا العنايه به فرجعنا الى بعض مخطوطات ضبط التحقيق وذكر النساء خمسه الاحمدين الاصل ونسخة الأسكندريان الرمز اللي باء، نسخة القاهرة الرمز اللي جيم، نسخة دمشق والرمز اللي هي دال. قالت في التحقيق. قالت اتضح أن نسخة الأحمدية أصلاً فاتت النص منها وعرضنا في أدانه من غيرها وخلنا شاهد تصريفات الواضحة والخروم التي وقعت في النسخ الأخرى هي كثيرة جدا لا تعذر حصرها ولا تفيه غناء ثم غلطنا النص واستلنا غريبة وخرجنا شواهد وعرفنا. وعرفنا بك وعرفنا بكثير من علامه وراء ود... و... ورد وردنا بعض الحالات وردنا بعض الحالات من حالة ابنها من حالة المرادي. قال ولا نطر في تحقيق الأشعار ولا سيم الشاهد الطوع دهان وكثيرا ما وكثيرا مستعنا بكتاب غنليب في تحقيق الشاهد بالكتب التي نقلت عن الجنداني ونقل عنها وشاركته في موضوع لتحقيق النص. وضب عبارته عبارته وكلماته وإذنا نقدم هذا قول المتواضع نرجو من الله أن يجعله خالصا لكل الكريم وثمره تستقيم في طيب أعمال الناس السبيل وسد الخطا تجزى الثواب الله عن كل خان حلب ثمانية عام عشرين شهرة عام ثلاثين وسبعين وتسعمية وابن هشام لخص حروف المعاني على هذه الكيفيه الحرف الوحادي عدده 14 حرفا بداية البحث من صفحة ثلاثين ونهاية البحث إلى صفحة مية واربعة مية وثمانين الثاني ذكر التنين وبدوه من صفحة ثلاثين وثلاثين وعدده 33 وثلاثين من صفحة 185 وخمسه وثمانين وختامه بصفحه ثلاثمائه وثمانيه والنوع الثالث الثلاثي وعدد 36 وثلاثون حرفا وبدايه البحث فيه من صفحه خمسين وثلاثمئه الى صفحه خمسين والرباعي وعدده سته ببداية البحث من 615 وانتهاء الرباعي 19 حرفا بدأه من صفحة 508 وانتهى بصفحة 614 والخماسي عدده 3 بدأه من صفحة 615 وختمه بصفحة 623 فجملة أنواع الحروف 5 حرف الأمام من حيث العدد حروف الأحادي والثناء والثلاثي والرباعي والثماسي ومقم عدد الحروف كاملة مئة وخمسة أحروف طيب إن شاء الله إلى هنا سأكون الله خيرا وغدا نشرع في صل